يوم يرَونَ المَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ إذِلَّ الْمُجْرِمِينَ لَا بُشْرَى يَوْمَ إذِلَّ الْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدْ إِنَّا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَا فجعلناه الدكتور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 ويوم يعض الظالم عَلَى يديه يَقُولُ يقول يَا لِيْتَنِتْ أَخْدَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلِهِ يَا وَيْلَتَا, يا ويلتا, يا ويلتا